بسم <تصفيق> الله الرحمن الرصيم تبارك الذين اذلوا الفرطان L Lo elle elle d'amour elle aime mis un poule le vous وَأَخْرَجُوا مِنْهُ مَآذُونِهِ آلَ يَسَّلَ ما أتوا وما حياك ولن شورى وقال الذين كفروا إنها فَوُضِعَ الْمَوْتُ وَرَاءَ وَقُولُوا أَنَّ صَيْرَهُ أَمْ وَدِينًا وَفِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْرُ بِيْنَنَا نُتَانَا غَفُورٌ رَحِيمٌ وَخَانُوا مَا دَرَعُوا يَا قالوا ملمون إنت تبيعون إلا رجلا مسخراء أضن كيف غضبوا لك أفسد أجلب بالساعة ثغيرا إذا رأتهم من ولكن ما تغفر صدق بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصره ومن وما أرسلنا قبلك من المرسلين جعلنا بعضهم لبعض فسنتن وكان ربك بصيرا وقال. لا يرجون لقاء قد استمو في أرضهم واتوتوا كبيرة. What? وكان يوما على الكافرين عذرا ويوم رب الله على يديه يقول يا لين تختلط مع الرسول سبي يا ويل تاليني لم أتخلف لمن خليل لقد أضلني عن ذكر بعض إبجاء. لا يقان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي دخل. جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادئا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به For one. For one. وَاَدَمَ وَثَمُودَ وَاَصْحَابَ الرَّاحِ فِي وَقُرُونٍ بَنِي قد أتوا على القرية التي أبقرت مطار الزوء أفلن يكون وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَسْتَغِيثُوا نَجْدُوا كَمَا وَعَدَ الْأَحَابِ ذَلِكَ اخذنا ها هواه وفران تتصحوا الذين كنا ام تحسب ان أسرهم يسمعون أو يرسلون إنهم إلا كالأنغام بل هم أضل ألم تر إلى ربك كيف من تضلن ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس قبلناه إلينا قبضاً يسيراً وهو الذي دعال لكل ليل لباساً والنوم سباساً وَجَعَلَ لَهَا نَهَارًا وَلَيْلًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ النَّاخِبَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ ما يسوء في يوم اذِنْ صُرُفْ رَسُولَنَا بَيْنَ قَوْمِيَ اذْكُرْ فَتَذْكُرُونَ فَإِنْ كَذَّبُونَا فَإِنَّا نُفْخِرُ وَلَنُشِكِّنَّ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا هو الذي مرض البحرين هذا وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ فَجَعَلَهُ نُطْفَةً ثُمَّ وَصَّىهُ رَزَقَهُ وَغَيَّرَ ويقبضون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر ولا one night. إلى ربي سبيله، وتعال على الخيل الذي لا يموت، وتعال. كان على الخيل الذي لا يموت وسبح بعنده وكفاه به بذوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ايام over تبارك الذي جعل في السماء. عَاللَّيْلِ <تصفيق> إِذَا Well, mm -hmm. والذين إذا دكتروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين Oh. <laughs> وَيُلَاقُونَ فِيها تَحِيَّاتٌ وَسَلَامٌ خَالِدِينَ فِيها حَالِ كَوْنٍ تقرم قامة، قل جاءنا بث فساء وصايا